بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء فطرت فإذا الكواكب تثرت فإذا البحار فجرت فإذا القبور بعثت علمت نفس ما قدمت فأخدرت يا أيها الإنسان ما غرتك بربك الكريم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 وَإِنَّ الْفُجَّارَ فِي جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ وَمَا هُمْ عَنْهَا مُنْأَبِئِينَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا بل أمر يومئذ لله